والضحا والليل إذا تجا ما وزعك ربك وما قنا ولم آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضارا فهدا ووجدك